واتحقنا بلد مولدين نبوي إلى أروح مولدين وديكم ومواتنا ومواتكم وموات المسلمين معين سبصر الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم إلاروا صاحب الحضر المقام الحبيب جعفار بن شانسجاف سيد المسجاف ووصوله وموفرعهما ومن حضر بهذا المجلس سابقا ولاحقان أنه غادق الشاهم من رحم وفرهم بركاتهم وأصرارهم وأنوارهم وعلومهم وأن الله سبحانه وتعالى جاءنا وإرقنا وإياكم كمالا محبة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يحينا على محبته ومتنا على محبته يحشنا يوم القيامة في زمرته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلى هذا الدنيا كنين الصالحة ومنه السلف ومنه الآباء ومنه الرجاء ومنه الصالحون في إقراءة الموليد نوينا وما فصر بسطنا طلب وفرض طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم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 محمد أشرى في بدر في الكون أشرى يا ربي صل على محمد أشرى في بدر في الكون أشرى يا ربي صل على محمد, محمد أقرى نجار يدعو إلى الحاك يا أك يا رب صلي على محمد المصطفى الصادق المصدق وسجديا ربي صل على محمد على الورى من فيكم وان يا ربي صل على محمد على الورى من فيكم فظالما من بنت يا ربي صل على محمد فظالما بنت ظان يا ربي صل على محمد من بيسان خان وفاتن يا ربي قل لك يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرج يا رب فيصل وصلح وسعي ما قد تعوج يا ربي صلي على محمد وصلح وسعي ما قد تعوج يا ربي صلِّ على محمد وفَتَعْجَجَ وافتح الخير كل مغلق يا ربي على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى عن لك يا ربي صلي على محمد و اله و من الحبيب عاشه يا, يا ربي صلي على محمد و آل و من يا عينك حبل النبي توازج يا ربي صلِّ على محمد وَمَنْ لِحَبْلِ النَّبِيِّ تَوَازَجَ يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَمَنْ لِحَبْلِ النَّبِيِّ تَوَازَجَ بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر من نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ أَخَلَتْ مِنْ قَبْلِ النُّسُلِ أَفَإِنَّا تَوْ كُتِلًا قَنَبْتُمْ عَلَى عَقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجَزِلْنَا مُشَّاكِرِينَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عزيز علي ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين روح رحيم فإن تولوا فكل حكي الله لا إله إلا هو علي تركت ورب رب العرش العظيم ما كان محمد فاحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها النبي وَدَاعِيَ لَلَّهِ بِإِذْنِ الْفِرَاجِ الْمُنِيرَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بَلَغَنِ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَالَّذِينَ أَنْعَمُوا صَلَحَاتٍ وَأَمَنُوا بِمَا رُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَوْلَى حَقٌّ لِرَبٍّ كَفَّرَ عَنِّي مَسَايَاتِي وَسَلَّحَ بِنَا نَجُم مُحَمَّدٌ رَسُولُ وَالَّذِي لا غنى فضل من الله ورزقنا في ما كن في يوم من أتى السجود ذلك متن في التوراة ومتن في الأنجيل كذلِك نخرج الشط فَسَلَفُ فَسَلَفَ وَفَسَلَفَ شُقِّي فاستغلط فاستوى على سوقه يجب الزلاليه ومين الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم غفرة وأجرا وَإِلْ قَالَ عَنِي سَبْلُ مَرْيَمَ يَا بَنِي سَرَى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي يَأْتِي مِنْ بَعَذِ يوم يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا عليه وعلانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح ضلانه المسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وظمشانه خلق الخلق لحكم وطاع منها علما وبسط لهم من فازنة ما جرى في يقدار الجسم فأرسل إليه مشرب خلقه واجل عبيدي رحما تعلقت راجة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت يا سام شرفي في عالم الشادة والغيوب فما جلاد المن الذي تكرم بالمناد وما أعظم هذا الفضل الذي إبرز من عضرة الإحسان صورة كاملة ظارت في أيكا من محمود فتعطرت وجودها كناف الوجود وطرد الفرد العالمي بالتراز التكريم اللهم صلِّ وسلِّم أشرق الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الروم الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم أدلة الحكم في عالم رسل الواسع تجري قضاء الانتشار فضيع في القريب والشاسع فلقول الحمد الذي لا تنحصر فرضه بتعذات ولا يمل تكراره بكسر تبذّد عيث أبعد من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود السقلان وتنتشر أسرار في الأكوان فما من سلم اتصل قلب مهيب إلا من صواب رضى الله على هذا الحبيب يا لقلب صرخ قد تولى بحبيب أملنا من على جل من شرف الوجود. بنور غمر في نور غمار الكون فجت وجبادا قد رق في الخصني على مقام الاتلاف في مدي وتعال لا حظ لعيون في متلك بشر كاملي يزين حضلال وَمَنْ فَوْقَ مَا قَدْرَاكُمْ فَتًا فِي كُونِ جِي وَكَمَالَا فَسُمَعَ الَّذِي أَبْرَزَ مِنْ حَضْرَتِنَا مَا يَعْجِزُ أَنْ وَصْفِ إِنْسَانٌ وَيَحَارُ فِي تَعَقُّلِ مَعَانِي الْجَنَانِ انتشر منه في عالم البطن والطور بملأ الوجود الخلقي النور فتبارك الله من إله كريم فشرتنا آياته في ذكر الحكيم في بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما أنتم حريص عليكم بالمؤمن إلى رؤوس رحيم فمن فاجدوا ذي البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد وذي إلى خراف المسجين اللهم صلي وسلم أشرق عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من تصديق بها والإذعان تذبذ بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليكين من سري ذلك الإدعام تصديق شواهده والله وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما عمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله <تصفيق> إِنَّا أَنزَلْنَاهُ لِلْعَالَمِينَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَبَشِّرَ رِسَالَهُ وَعَدَّ الأَمَانَةَ وهد الله به من الامه بشارا كثيرا صلى الله عليه وكان في ظمه الجهل للمستفسرين سراجا وقمر النيرا صلى الله عليه فما اعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البعض والبن اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوصاعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحك الربوبية في مواطن الخدمة بالله وأقبل عليه غاية الإكبر صلى الله عليه وسلم صلاتك بها روح المصلع عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويبتق بها بعلاية الله في حزبه وعلى آله وصحبه نذرتك وصحوة المجي بقربه وتفيؤ ذلال الشرف العصري بمجي وحبه ما عطر الأكوال بنشر ذكره نسيم اللهم صلي وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله يا ربنا رحم قد راد الله في العهد القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم التدّيّم والتكريم. نبضات خدّر الباهِر بنمّة الواسعة والمندغامِرة فانفَلَقت بيضات التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال المشهود بالعين. عام بالكمال للمتذكي بالحسن التام وجهه صلى الله عليه وتنقد ذلك الجامع المنهول في اللسان بالكريمات والفظون وما من قول ضم ما كلا وتمام عليه من الله نعمه صلى الله عليه وهو القمر التام الذي تنقل في فروجه يا دشرت بيموتين تقراري وموضع خروجي. فجابت فجاء الأجرية بما جابت وأظهرت من شياج النور ما أظهرت وخصصت في من خصصت. فكان متجرب الأصلب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة. حتى برز في عالم شهادة بشرا آكل بشر ونوراً حيراً أفكار ظهوره وبهر فتعلقت حمة الراكم بهذه الحروف بأن يرقم في هذا القطاس ما هو لديه من بذلك ذلك النور معروف وإن كانت رسل لك في بعشر من شهر أوصى في ذلك الموصوف تشوي قدل من خواص المؤمنين وترويحاً للمتعركين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرف من أنشوني خير الأنام ولكن هجني إلى تدوين ما حفظتهو من سياج شرف المخلوقين، وما أكرم الله في في مولده من الفضل في عمل العالمين، وباقي أثره في القول ما شروط عدمن الأيام والشهور والسنين، جار تعلق بهذه الحبرة الكريمة، ولا يجد شوقي بسمة صافية العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلمة والسامع فيدخلاني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحاني بروح ذلك النعيم اللهم أظل وسلم أشرف الصلاة ونجسيم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صلي وسلق وبارك عليه وعلى له اللهم صلي وسلق وبارك عليه وعلى له وكذلك يحضر أن يحطم حركة الأنامر إما سباد ألفهم من سواد هذا العدد المحبوب الكامل يا شمال الذي يحضر الشمائل وهنا حسنان وذلك ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتجرب بكتابة القلمة للقاس وتنزى في حجائق الأسماع والأبصار فقد بلغنا بالعادد المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور النور في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخروق مرز في العالم فمنه دفر الوجود خلقا بعد خلق فيما حدد وما تتاجم فقد أخرج عبد الرزادي بسنده أن جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله في أبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم النور.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 لها ملاحظ ملاحظة خفية اختصت من شاءت من الزرية لتمال الحصوصية وزدت هذا النور المبين أصلابا وبودون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أصلاب يد العظيم القديم. لَا مَنْ خَصَّصَتُ فِي التَّكْرِيمِ أَبِي عبد الله بنعة المطالب في القدر العظيم وَهُمِ الَّذِي يَا فِي مَخَاوفِ آمِنَةِ أي سيدة الكريمة آمِنة فتلقوا صبع عبد الله بها القوية وضمت وضبطوا عشاوها بمعونة الله محافظةً على حق هذه كرة وصونها. فاب حملته برعاية الله كما ورد أنها حملاً خفيفاً لا تجد له ذي طلاً ولا تشتو منه ألماً ولا علالاً حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم شهادة لتماصد على لهذا العالم فيوضات فضله وتنتجرى بآثاره مكيش قميم اللهم صلي وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الروف الرحيم اللهم صلي وسلم وقال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله صلى و بند على ذاتي هذه الدره المخونه والجوهره المصونه والقوم كله يسبحون في شرور ومقتات ذكر بي خراب اشراق هذا الشراع والعيون متشرقه لا بروز متشرقه تقاطي جواهر كنوزه قلت ذا بتن الله انا تغطي بصيح الفيباره علنه بكمال البشاره وما من حامل الحملة في هذا العام إلا تدري حملة في حام بغلاب الضقرات وسعادة هذا الإمام ولم تزل العرض والسماوات مطلم خطمه فأبيت للفرح في ملاقات أشرف البرياد وبرودي من عالم الخفايل على المنظور فعلى سنكوله في البطون والظور وعضر الله في الوجود وعجة التكريم وبشك في العالم الكبير مع التنسريف والتعظيم ببروت هذا الأشهر القليل اللهم صلي وسلم أشرف الصلاة والتسريف على سيدنا ونبينا محمد الرغوف الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى وعلاله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلاله وحين قرب أول وقت هذا الحجيب أعلى من السماوات والأراضون من فينا بالترحيب وأمطار الجوجر إليه آل أهل, أهل الجثث وارسل الى الملائكه بذكر الله, الله العلى يعظم سبحان الله عبد الله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله ولك هذا المشروط ليبلغ نوره كاملاً في عالم الظهور نوراً على قصر الجمهور وأنفذ الحكوشما على من عكم الله عليه النعمة من خواص خواصرهم أن يحضر عند وضعهم تأنيساً لجنابه المسؤول ومشاكنها في هذا السماك الممدود وحضرته في فلاس المريم وسيد آسيا ومعهما من الحرعين من قسم الله لهم من الشرع في الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صف الكمال من نور العمود وبرج الحامد المحمود مدرنا لله بالتعبير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى uh, <laughs> بك قد صفت من دهرنا الأيام وتشرفت بوجودك الأعوام بك قد صفت من دهرنا الأيام وتشرفت بوجودك الأعوام كلها أوتيتها فاطرفت نشرت لت الأعلام أوتيت من فضل المهيم لمنحة ما تستطيع تخطها الأجلام فلك تقدم في الفضائر كلها فقدم فأنت لمن سواك إمام والفخر فيك تجمعت أوصاقه والفخر فيك تجمعت أوصافه فلك العلاء والمجد والإعظام أنت الذي حست الجمال بأسره وبحره وجهك يضمح له ظلام أنت الذي حارا نهاى في وصفه وبحسنه قداهة الأحلام أولا قد قتمت إرادتون سبقت وفضل الله والإنعام فلئن برزت إلى الشهادة آخرا فوجود روحك للوراء غدا اجدارو والاحكام ما نلذو شرف وقدر مثلها ولكل راق في الدنو مغا أكبر ما بلغت لرتبتين إلا ونادك المرامو المرامو أما ولك الملائكو في العلاء خدام مُون وبلغت اواتنا وتلك مزيتن عقما واسرار الحبيب ايضا سلام من حفرة علوية جدسيه قد واجهتك تحية تحية وسلام ما لا يستطاع سماعه وعجلت ما عنه الوراقة نام ما للعقول تصور لحقيقة يأتيك منها الوحي والإلهام دونين يا خير الوراء وفاك ممن يرتديك نظام عبد بحبك لا يزال هو اللعان وله إليك تشوق وهيان يشفى بها الأمراض والأسجام ومن عليه بنظرة يمحى بها عن قلبه الإدران والإضلال وا بها الايمان والاسلام وعلى صراطك يستقيم بشاهد من علمه لا بد فيه به, به اجدا معولي في كل ما يا من عليه معولي في كل ما أرجو ومنه الفضل والإنعام ما أما كالرجال إلا أدركوا من فيضه والعطام رام بالباب قمت وأنت أعظم مطلب تشتاكه الأرواح والأجسام اصمّح واجد لي وبالوصال ففي الحجة شوقا إليك ولوعت ولوعت وغراء اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وعليه وسلم من قطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مومياً بذلك الرفع إلى أن له شرفاً على مجده وسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربي الأول يوم الاثنين وما هو بلا دتي وكبي بالحرمين وكذا ورد عنه صلى الله عليه واله وسلم نريد مقتولا مقتولا مقتولا السر فولد ذلك لشرفه إلا الله أيدي القدرة الله عليه. أبروز إلى هذا العالم دارا من العجائب ما يدل ولا أنه أشرف المخلوقين وأضلوا الهبائم وقد ورد عن عبد الرحمن من عبد النمي شفائي رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وَقَالَ اللَّهُ يَا تَيَّبُ اسْتَقِرُّوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْنَا يُرْجَعُ كُلُّ رَاحِمٍ كَذَلِكَ رَبُّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لَتَشْفَعُوا فَأَضَلُّهُمْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَجَّى تَيَّابَ قُصُورِ الرُّومِ قَالَتْ لَهُمُ الْبَصَطُ وَأَجْدُو فَلَمْ يَنصَبْ أَنَّ هَذِهِ دُلْمَاتٌ وَرَبُنْ وَقُشْعَرِ رَتُنْ وسميت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عودا الرؤب والظلمة واجامع دغا الى نياك واين ذاقت بيغا الى المشرق صلى الله عليه قالت ومن جرد حديث مني على بار من تضى الله وكنت من اول الناس اسلاما صلى الله عليه وكم درج الحديث سنن تضم العجizat فيما يفي بعظيم شرفه عند مولاه وَأَنَّا إِنَّا إِنَّا يَدِي بِكُلِّ مَن تَرَاهُ وَأَنَّهُ الْآتِي لَوْ صِرَاهُ لَسَجَدِينْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ أَشْرَفَ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم انه صلى الله عليه وسلم بدا حكمت القدرة في ظهوره وانتشرت الاكواني لوامن نوره تزغمت نار الدوال المطاعات وتوفرت وغاباتها للوجود في حضانتها هذه فلان برحم من علو عظيمات بواسطة الشوابل القديمة في أن الأولى بتربية هذا الحبيب وحضنته سيدة حليمة وحين لحظت غيونها وبرز بشأنها من أسوأ الغدة الربانية مكنونها نازل قلبان الفرح والسرور ما دل على أن لحظها من الكرامة عند الله حظ الموظور فحانت عليهم والأمات على البدين ورغبت في رضعه في نيل بركته التي شاملت العالمين من بالجريمة أن تتولى رضاعه وحضانته وتربيته بالعين الرحيمة فاجابت بالتلبية لداعيها لما رعت من صدقها بحسن التربية وغبور تواعيها فترحل دون ما دل مسمورة وهي بالعهد محفورة وبعيننا يأتي منذورة فجاهدت طريقها من غريب المعجزات ما دل على أنه عشرة المخلوقات فقد أتت وشربها ودان ورجعت وهما ما لتواب القابلة يشمل وقد ترت الشرق وشهو من الألبان فيما حيل العقول والأذهان وبقي عندها بحضانتها وزوجها سنتين تتنقى من بركاته وعجاعي بمعزات مجزاته ما تقرب به العين وانت فتنتش واشرروا في الكونين حتى وجدهم لا يجد تحقيقا بالكرم بشرب الذي عمد برغته الآب وهو يرعى الأغنام فأبجع على بجع تشريب شق بذنه شق لطيف ثم أخرجوا من قلبي ما أخرجوه وأودعوا فيه من أسرار العلم والحكمة ما أودع وما أخرج الأملق من قلبي أذن ولكنهم زادوه طهرا على طهري وهو مع ذا للمقة وثبات يتصفع من سدر القردة الإلهية باهر الآيات فبلغ إلى مربعة صالحة العفيفة ما حصل على ذاته الشريفة فدخوفت عليه من حادث تخشى ولم تد أنه ملاحظ بالملاحظة التامة من مولاه فردت إلى أمي وهي غير زخية ببراقه ولكن لما قام معه من حسن القلب عليه وإشراقه وهو بحمد الله في حسن المالح ومقام كريم اللهم صلي وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الروم الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك وعليه عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فنشاء صلى الله عليه وسلم على أكبر الأوصاف يحفه من الله جميل الرعاية وغامل الأوصاف فكان يشف في اليوم شباب الصبيب في الشهر ويدهل عليه في سباه من شرف الكمال ما يشهد له بأنه سيد ولد آدم ولا فهد ولم يدل أنجل صعوده طالعة والكائنات لعهده حافظة ولأمره طائعة فما لفس على مريض إلا شفاه الله ولا توجها في غيث إلا وأند له مولاه حتى بلغ من الأمر أشده ومضت له من سن الشباب والكهولة مده فأجاءته الحظرة الإلهية بما شرفته به وحده فنزل عليه الروح الأمين بالبشرى من رب العالمين فتلى عليه لسان الذكر الحكيم شاهدا وإنك لتلقى الكرآن من لدن حكيم العليم فكان أول ما نزل عليه من تلك الحضرة من جوابع الحكام قوله تعالى اكرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علك اكرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فما أعظمها من بشارة نوصلتها يد الإنسان من حجرة امتنان إلى هذا الإنسان وأيدها بشارة الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ولا شك أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ورسولنا محمد الرهيب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله ثم انه بعدما نزل عليه الوحي البليغ تحمل عباء الدعوة والتبليغ فادعى الخلق إلى الله على بصيره فأجابه بالإذعان من كانت له بصيرة منيرة وهي إجابة سبقت بها الأقضية والأقدار تشرف بالسبق إليها المهاجرون والأنصار وقد أكمل الله بهمة هذا الحبيب وأصحابه هذا الدين وأجبت بشدة بأسهم قلوب الكافرين والمُلحدين، فظهر على يديه من عظيم المعجزات ما يدل على أنه أعشرف أهل الأرض والسماوات. فمنها تكسير القليل وبرء العليل وتسليم الحجر وطاعة الشجر وانشقاق القمر والإخبار بالمغيبات وحنين الجدع الذي هو من خوارق العادات وشهادة الضب له والغزالة بالنبوات والرسالة إلى غير ذلك من باهر الآيات وغرائب المعجزات التي أيده الله بها في رسالته وخصصه بها من بين بريته وقد تقدمت له قبل النبوة إرهاصات هي على نبوته ورسالته من أقوى العلامات وَمَا هُمْ عَنْ ذِكْرِهِ غَافِلُونَ شَهِدَ بِالصَّادِقُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَشَقِيًّا بِالْمُكَذِّبُونَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَتَلَقَّاهَا بِالتَّصْدِيقِ وَالتَّسْلِيمِ كُلُّ ذِي قَلْبٍ سَلِيمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ أَشْرَفَ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ على سيدنا ونبينا محمد من الرّوّى الرّحيم. اللهم صلّي وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صلّي وسلم وبارك عليه وعلى آله. عليه وعلى آله. ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول. معراجه إلى حضرة الله البر الوسول وظهور آية الله الباهرة في ذلك المعراج وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراك نور ذلك السرات فقد أرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل بعد الشريف والتبجيل فما من سماء ولجها إلا وبادره أهلها بالترحيب والتقريم والتأهيل وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حكي عند الله والشريف منزلته لديه حتى جاوز سبع الطباق ووصل إلى حضرة الإطلاق نازلته من الحضرة الإلهية غوامر النفحات الغربية وواجهته بالتحيات وأقرمته بالجزيل العتيات وأولده جميل الهبات ونادته بشريف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات لها من نفعات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات تشهد فيها الذات للذات وتتلقى عواتف الرحمات وسبابق الفيوطات بأيه الخضوع والإخبات كتب تسبت الأماني حسرا دونها ما وراءهن وراءه عقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلق الحضرة من سرها ما عقل واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، فما هي إلا منعة خصصت بها حضرة الابتنان هذا الإنسان وأولده من عواتف الرحيم بما يعجز عن عمله الثقلان، وتلك مواهب لا يجزر القلم على شرح عقائقيها. ولا تستطيع الألسن أن تعرف الخفي دقائكها خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة فلا يدمع طامع في الإدلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين. ورتبة عزت على غير سيد المرشرين فاليئا للحضرة المحمدية ما واجه من أطايا الحضرة الأحدية وبلغها إلى هذا المقام العظيم اللهم صلي وسلم اشرق الصلاة والتسليم على نسينا ونبينا محمد الروم الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِق عليه وعلى آله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِق عليه وعلى آله وحيث ذكر قد أسمعوا بأخبار هذا الحبيب المحبوب ما حصل له من الكرامة في عوالم الجهادة والغيوم صلى الله عليه تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه يعرف السامع ما أقرم الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه صلى الله عليه واليجاب السامع ما أمليه عليهم من شريف الأخلاق بعذون وآعية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 لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم من هو القامة أبيض اللوني مشربا بحمرة واسع الجبين حسنه شعره بين جمتي والوفرة ولو الاعتدال الكامل في مصاف في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأصافه لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن وره وسمه ونبقه قد خلقه الله على أجمل سورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها قسورة صلى الله عليه إذا تكلم نثر من المحارف والعلوم نفائس الدرر ولقد اوتيان من جوام الكلم ما عجز عن الاتيان مثله مصابع البلغاء من البشر تنزه العيون في حدائق محاسن جماله ولا تجد مخرجا في الوجود على مثاله سيد قحقه تبصغ ورمش روين ونومه الإغفاء ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعزمة وحياء معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مصيط معطاء وإذا ما شافك عنا ما ينحط من سبب فيفوت سريع المشي من غير خبب وهو الجنز المبلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح والبدر الدم الذي يأخذ الألباب اذا تخيلته أو صنعه لحاله حبيب الله البدر في حسن وجهه عيرت الألباب في وصفه فما يرب القول عن وصف يعجز الواسفين أو يدرد الفهم معنى ذات جلة أن يكون لها في وصفها مشارك الأخرين كملت حازنه فلأهدسنا للبدل عند تمامه لم يخص وعلى دفن لواص فيه وصفه يفن في الزمان وفيه ما لم يخص فيه فما أجل قدره العظيم وعوسع فضله العليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا رضينا محمد الرضي الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وعلىه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وعلىه ولبد التصفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطول الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس في خلقه وخلقه وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوساعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا سهل واللفط المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلا وهو الأب الشفيك الرحيم لليتيم والأرملا ولهم عسولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص القوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكماليه والمنفرد في خلقه وخلقه باشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجوه أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العنى في مجده ومكانه أوصف عز قد على مجدها أخذت على نجم السهاب عينانه وقد بصق القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرر من التكريم والتعظيم والخلوء العظيم فحسن مني أن أمسك عينة الأجلام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 وبذلك يحسن الخدم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم أصلي وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرعيم الله وبارك عليه وعلاله الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلاله بسم الله الرحمن الرحيم ولما نظم الفكر من جراري الأوصاب المحمدية وقودا تبجأت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وبعلي به محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المكبولة وتوجه التوجيهات الخالصة والسلات الموصولة اللهم يا من إلهي تتوجه الأمال فتعود ظاورا فعلى ببيزته تحد الرحال فتعشاها من البيوضات الغامرة أكرّ الجوي لك، أشرف الوسعي لك، سيد المرسلين، عبدك الصادق الأمين، سيدنا محمد الذي عمد إلى العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة، مستفتي أعمالك وحبيث سرك وحب لرايتك وعهدك الشاملة. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن الغرب ومضاق قاسم إمدادك لإبادك وسكك وزير جادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الزكلين الأب المحبوب الخالص المحصوص منك بأجل الحصان أو مسليا سليم علي وعلى علي وشعبي ولي حضنك ربي من أحببي اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتصل إليك بشرف مقام العظيم أنت لاحظنا في حركاتنا وشكالنا بعين لايتك. وأن تفضنا في جميع أطوارنا وتكلفاتنا بجميل رعايتك وحسين ركايتك وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب رعاية أعمالنا وتتكبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحكيك وحكيه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إِنَّ لَنَا أَتْمَعًا بِرَحْمَتِكَ الْخَاصَةَ وَلَا تُعْرِمْنَا أظنون جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخجبنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا بإليك مستشفين أن تقابل المذربة منا بالغبران والمثيئة بالإحسان والشائلة بمعشان والمؤمنة بما أمل فأن تجعلنا ممن نشر هذا الحبيب وهو أجرى فبالا وضارا أمه ببركتي وشريب بجتي أولادنا ووالدينا أهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الديان وإجتما رأيك الدين الكبير في جميع الأكثر منشورة قام عالم الاسلام والمن على ما امر ونهى ورشد وشور قاموا لهم قربة المكروبين وابغي ذنل مدينه وانزل المدين وسقم التوب التائب وانشر رحمتك على بق المؤمنين اجمعين وابغي شر المؤذين والظالمين قوم زدنا دربه و لا دربه و لا حج بي جميع النوحي والاقطار و اجد بدايه جميع ذكرنا على المعاندين من المنافقين والكفار و ساعد يا ربي في الحزن الحزين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحزن من جميع البلايا قبل حلل ماكين من الجروب من الخطايا وادمنا في العمل بطالك واصل جه خدمك غايمه ايسادوا فايسر رب تو فرى مسلمين مؤمنين واختم لنا من قبل هاي وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأشياء والأرواح والقلوب وعلى اله وصعبه من إله منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يسكون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين في سر الفاتحة